والله غفور رحيم 127. المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام 128. يأكلان الطعام 114. كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون 115. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم